بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر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 ما إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذلون الآخرة وجوه يوم إذ ناظرة إلى ربها ناظرة.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 والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ام ذهب الى اهله يتمطى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 ما كان على قدم فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟